سُعِدَّ لَنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ فَأَشْرِ نِي سُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة ويا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمكم سليمان وجنوده لا يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 تُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ أَمْكَثَ غَيْرَ فَارِدٍ فَقَالَ أَحَطّ تُبِّمَا لَمْ تُحِقْ بِهِ وَجِتْكَ مِنْ سَبَإٍ فِي نَبَإٍ